Allahu Akbar Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah Hayya 'ala salati hayya 'ala al-falah سوف تقاربوا وسد الخلل الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 واللّين آمين الهاكم التكاثف حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما يقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسالن يومئذ عن النعيم الله Sami'a Allahu liman hamidah Rabbana la talha